الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يناله للناس من رحمه انهم سك لها ومسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمد بيرا طيبا مباركا فيه يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شبعد أحق ما قال العبد وكلنا اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شمل الطبران كل مخلوق وجرى في خلقه بتقادير الامور وقدر مقادير الخلائق واجالهم وقسم بينهم معايشهم واموالهم وهو المولى النصير فنعم المولى وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والظهير اشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفوة خليقته وخيرته من بنيته بعثه الى الجنه داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله الغمة فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنا سوى لا يزيغ عنها إلا هار ولا يتبعها إلا كل منيب سالك ألا وهي السنة المطهرة زادها الله لفعل وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد أخذها الطبراني في معجمه الأوسط وابو الشيخ الأصفهاني في كتاب التوبيخ بإسناد حديث من حديث عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ وما أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال سرور يمكنه على مسلم أو تدفع عنه قربة أو تدفع عنه جوعا أو تدفع له دينا ولأن أنشي مع أخ لحاجة من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه ما الله قلبه يوم عامة رجاءا ولان امشي أمشي من مشى مع أخيه المسلم في حاجته تاعته تبت الله قدمه يوم تزول الأرض وإن سوء الخلق يفسد الأعمال كما يفسد خل العسل وإن سوء الخلق يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل حديث عظيم أستطيع أن أضع عنوانا قضاء خوائد وجبر الخواطر جبر الخواطر إخوة الكرام جبر الخواطر المنكسرة من العبادات العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس وإن الله جل وعلا من أسمائه الجبار وقبل القيم رحمه الله تعالى أن اسم الله الجبار يحمل ثلاثه معاني جبار اي انه قاسم الجبابره المنتقم من تكبر وتجبر فهو قاسمهم وجم من الجبر اي انه جابر المضطرين سبحانه وتعالى والمعنى الثالث الجبر أو الجبار وكذا زر الإمام الزجاج رحمه الله تعالى بشرح أسماء الله الحسنى رحمه الله الجبر يجبر كل كسير سبحانه وتعالى جبر الله عز وجل كسر خواطر انبيائه في كثير من المواقف في كتاب الله عز وجل جبر الله عز وجل قلب نبي موسى حينما حفظه لما خرج طريدا فخرج منها حار يترقب قال رب نجني من الظالمين فلما توجهت تقاء مديا ونبي الله موسى جبر الفتاتين قال ما خطبكما هو خاطب ضريضا كثيرا خاطبا في حالة عظيمة من الفزع والجوع في قلة متاع ومال وطعام تخيل أن نبي الله موسى يكون في هذه الحالة ولذا رب إني لما إلي من خير فقير الحالة في ضعف وانكسار فإذا بنبي لا يجبر كسر كسر الفتاتين قصبكما لا نصفي حتى يزل وابونا شيخ كبير وهذا هو السبب للجنة نريد يصفيها لا منع حول البئر لا نستطيع أن نزل فرأى منهما عفة وصلاحا فلما رأى ذلك قالهما تسير أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر كانت عليها حجاره تحتاج إلى من الرجال فحمل قالهما ثم ذركس في الظل قال رب إني لما انزلت الي شوف الادب حتى في الطلب ادب في الطلب ما شاء الله يا عطل الناس لا تادب مع الله في الدعاء قل اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءهما ما تمشي على استحياء جبر الله جل وعلا خاطر نبي موسى وجبر الله وجل كسره فامن خوفه واغناه وزوجه من ذات حسب وشرف فقد كان ابوها رجل الحكماء له من الحكماء لهم في قوم وكان غنيا كذلك عنده اغنام فتزوج هذا الكلف من الذي جاء الله جل كما ان الله قد جبر قلب امه قبل ذلك ان راه اليك وجاء المرسلين جبر الله عز وجل وامه التي القت امي وقلبها يتصطر من, ومن الخوف من الخوف لأنها القت في اليم في النيل وجل وعلا الجليل يدبر عظيما فاخبرها الله جل قال لا تخافي ولا تحزني إنا راه إليك وجاعلوه من الآخرين فطمعنا الله جل وعلا بأن ولدها سيعود إليها بأمر عظيم فإذا شبى فتيا وقوم صار من الأنبياء والمرسلين قال تعالى وددناه الى امه كي تقر عينها إلى هذا المعنى القرآني العظيم كي تقر تجبرها، ونجبرها الحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أجثرهم لا يعلمون هكذا جبر الله عز وجل قلوب قلوه بل من أعظم الأسباب والأهداف التي لأجلها جاءت رحلة الإسراء والمعراج هو جبر خاطر محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فه جل وعلا له يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووضع عائل اغنى يعني ألم يجبر الله جل وعلىك يا محمد نشأت يتيما فأغنىك الله جل وعلا وكنت فقيرا فأغنىك عز وجل وأغنى الله جل وعلى النبوة ورفع العالمين وجعلك سيدا للناس أجمل فتصحيعيني أنا انس ولا بآب ولا فخر يعني لا يفخر صلى الله عليه وسلم بتلك المنزلة وإنها لا تستحق الفخر لكنه تواضع صلى الله عليه وسلم في التواضع فالله جل وعلا في صورة الضحى على نبي صلى الله عليه وسلم وترى أن نمت دائر حول جبر خاطره صلى الله عليه وسلم فجبر خاطره من اليوم وجبر خاطره من الفقر وجعله نبيا بل قال الله جل وعلا يعطيك ربك فترضى سيعطيك ويعطيك حتى يرضيك الله جل وعلا جبر الله جل وعلا خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي من قومه ما لقي لما خرج إلى الطائف اخترضه أهل مكه إلى الطائف يدعونا جل وعلا لقي منهم أشد مما لقي من أهله في مكة استهزاء من سفهاء واذا بهم يلقون على النبي صلى الله عليه وسلم السفهاء والاطفال يبقون على خير بسرى يسخرون منه قومه ويلقونه بالحجاره استهزاء الفعل والنبي عليه وسلم بينهم وهم يلطونه بالحجارة تخيل معي هذا المنظر النبي صلى الله عليه وسلم يسخر منه والأولاد الصغيرين والسفاة بعدين ينصب الحجارة وهو يعد بأبيه وأمي أبي أدم يطلماه. قال فسرت في الحديث في حديث ام منه من عائشه عائشة بيصف النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أشد وأعظم ما لقيه من الإيذان حتى أشد مما لقي كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين وهو يصف الحال قال فهمت على وجهي يعني كأنه قد فقد, فقد الوجه لا يدري إلهي فكان يسير فهمت على وجهي استفق إلا وأنا بقر المنازل المنازل فجاء الجبر من الله جل وعلى جبر جاء الجبر من الله جل وعلى مبشاره لنبيه صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه جبريل إن الله جل وعلى يطريك السلام وقد عالٍ وقال له قومك بك وقد إليك ملك الجبال كم يأمر من القوي العزيز أرسل إليك ملك الجبال صمره بما شئت يا فنزل ملك الجبال ليجبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربنا الله. الله أمرني أن أأتي إن شيت أن أطبق عليهم الأخذ جبن بكة أبو قبيس وققع بكة أطبقهم على أهل مكة مكة بمن فيها قالت منك يا رسول الله جبرا لخاطرك قال كلا إني أرجو أن يخرج الله على من قلوبهم من يعبد الله يشرك به شيئا، ولقد أخذ عيد نبيه، وجبر خاطره، فأخرج نور صناديد الكفار، يرفع أوراية خفاقة، الولد جسده سيف من سيوح، ما كان أحد ان يقف أمام خالد، رضي الله عنه وأرضاه. فأعز الله عز وجل به الدين وجل به الكون وفتح الله على يديه البلاد أذن له العباد لدين الله وجل ابن الولي الذي نزل فيه فكر وحذر فقتل ثم كيف قدر ثم نظر عبد ثم قال إن هذا إلا سحر إن هذا إلا البشر سفر خرج من ظهر أعظم من حمل الاسلام في الدنيا خالد بن الذي ما هزم في شف الزير جبر جبر الله جل وعلا خاطر صلى الله عليه وسلم أخرج من نسل أبي جهل عكرمة الله ظهر عكرمة الذي كان يتقدم وما أحد يستطيع أمام سيفه المسلوق عكرمه كان قائد من فزا الله عنه وهك وكل هذا جبر خاطر النبي أو لجبر حصول الله الله عليه وسلم ولا سواه ربك فترضى صل النبي عليه وسلم قام من الليل فجعل النبي عليه وسلم يقرأ الله جل وعلا الرحمن إبراهيم رب إنهن أفضل كثيرا من الناس اتبعني فاعني ومن عصر فإنك مور برحي الله جلالا قول نبي لسك إذن يقعبهم لهم فإن أنت العزيز الحكيم وكأنه يقول يفعل بهم لكن خليل الله قاله فمكى صلى الله عليه وسلم وبكاءه والحبيب بن عبد الله باسناد صحيح مكى النبي الله عليه وسلم وبكاءه فارسل الله على له جبريل قال اذهبي الى محمد وما يبكيك وهو سبحانه فنزل جبريل وقرا عليه وقال يا رسول الله ايبكي قال امتي امتي الله فقال امتي قرا قول خليل الرحمن يبراك وقال قول عيسى فتاثر النبي صلى الله عليه وسلم وفكر في حالها ما الذي سيحدث رب أمتي جبريل إنتيني امر فصعد جبريل رب العز لا أعلم وأخبره قال الله لخاطر نبيه الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا لك إنه يرضيك فيك ولن يسوءك ان الله سيوديك ولي من حديث ابن عبد رضي الله عنه وارضاه من يدخل الجند الامه طلع عرضت فجعلت امرؤا نبيا و الرجل معه رجل معه رجل معه احد ثم رايت عظيما يشد نبي كبير جئت الافق فقلت يا رب امتي هذه أمتي, امتي فقال هذا موسى وقومه ان النبي صلى الله عليه وسلم حزين ان لم يكن هذا العظيم من امته في الجنه فقيل له انصت ثم هكذا سرد فرأى سوادا عظيم سوادا عظيم طاهرة يا ويدخل معنا ولك يا رسول الله ويدخل معنا سبع ألفا يولى الجن غير حساب فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول سوئت الله أن أكون منكم هو عكاش ابن محسي قال ضرورة منهم قال فقام رجل آخر والله الله أن أكون منكم لما صبقك بها عكاش من ألف تدخلون الجنة مساء لا يساقون يا زمره زمره مجموعات يدخلون الجنه من غير يا فيما وقف بشر ولك خالص ها تفوقوا بالملائكه ادخل تخيل كل هذا من جبر النبي صلى الله عليه وسلم تمثلتك فوره جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يسعى إلى جبل الناس تطفل صغير في حجمال التصحيحي أخن فطير فطير فطير عنده مثلا ثلاث سنين أخن يكن يومي فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء داعبك يهزر معاوي لعبه كرة فرأه حزينا انت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل يؤمه الجهاد للقضاء الأعداء يترقصون يحمل جوته ونساء لجهدها صلى الله عليه وسلم ومن لم تلك الهبوب مع كل شيء فيه نصار بأبيه ورحمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قالوا ما أباعه مزينا قالوا ما أباعه يا رسول أصفر صلى الله عليه وسلم فجعل يداعبه وأباعه ما نغير أباعه ما نغير له جذر الخواطر يا شباب اقول قولي هذا واستغفر الله لي بسم الله الرحمن الرحيم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع الدار على نهجه واقتفى إلى يوم الدين اما بعد ان بعض العبادات قد جل وعلا لجذب باطل الناس تخيل شرعها الله عز وجل أصالة بالخواطر العبادة دي عبادة عظيمة عند الله عز عبادة لها عبادة عند الله عز وجل شرعها الله عز وجل موانا للفقراء رسالة هي أيضا للأغنياء، لكن الأصل فيها أنها لأجل جسات الفقر وخواطر وجبري من بينهم بسبب الفقر والعوز، فشرع الله عز وجل حتى عباد ايضا فيها هذا الناس تجلى بقوة يلبس الحرام كل الناس يلبس له شكل واحد واحد قطعتين يسير غني إلى جانب فقير يجي يسير يجدهم إلى جانبهم كل سواسية في الموت الملك كبير الكل سواسية فهذه صورة عظيمة تنظر الخوارج في الآخر الملك تجمد من ملكك ومالك ونساء ذات الدنيا فيها تذكير كذلك بهذا الأمر بالذلك فيها على عبي وهكذا كسير كذاب مسقرا واساتما اليتام أهل اليتيم يتين في الجنة وأشار النبي صلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر دليل جب الذي يتمه الله عز وجل خلال. وجعل النبي الله عليه وسلم سابر حاضر مكانة أولي أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حيات النعيم أبو بات رضي الله لما تولى الخلافة كان من امرأة عجوز امرأة عجوز تقضي لها حوائجها قبل الخلافه فلما تولى الخلافة ذهب عمر رضي الله عنه ينظر فلسنا بأمور الخلافة والخلافة عارفين الوضع اللي في ابو بكر رضي الله عنه من الردة ونحوها يعني كان في أمور عظيمة عمر رضي الله عنه فإذا بأمور صلحت أو فلما سال علي ما النابض رضي الله عنه لا زال خلافتي يفعل قضاء الحوائج شروط تدخله على مسلم شروط تدخله على مسلم ممكن يكون بهديه ممكن يكون, طيبة. ممكن يكون بقضاء حجم سند ممكن يكون أن تصل إلى مسؤول كبير فتصل إليه بسعيد صحيح مخال اشفعوا فالتبعوا وليقض الله بسال نبي فالتبع تصل إلى مسؤول لاستطيع أن تقضي حاجة أخك بأي أمر فالعظيم دلنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليقضي لأمر حاجة أحب إليك اعتكف في مسجدي حسد النبوي وشوف فقال حسد النبوي يعني الاعتكاف شو ما تعتكف شهر عبادة عز وجل اذا في قضاء حاجة يا اخي الاحتساب احتسب لازم تتحرك اي حاجة تعملها واجعل لي اصبند لله وجل شوف موسى كانه جائع للمرأتين الحاجة فجاءته يمشي على استحياء بطول مشى في قضاء المحتاج الله عز حاجته تسمي من الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. اسمع الحديث من فرج من قربة من قرب الدنيا فرج الله عن كربة من كربة من مش بس لا دمع الدنيا يفرج الله عز ازُعَذْهِ من قربة من, من فرّج أو عنه قربة من كربات يوم القيامة ومن يسر في الدنيا صاه في الدنيا والآخرة ومن يسر على مع يسر الله في الدنيا والآخرة والله من العبد من عبد في أخي من كان في حاجة في أخي كان الله كان من الله الغني الكريم القادم تستحضر المعنى ده وعود العبد ما كان العبد في عونه ومن كان في حال كان الله في حالته إلى آخر إذن سعى في قضاء الحوائج وتفريقه أكل الحوائج وتفرز الكربات يكون من أبواب كثيرة. أنت ممكن بس في وجه أخيك تجبر خاطره. ابتسام. قصر لتسام لفوش الشوق. ابتسامة. طالما ابتسام الحديث صحيح وأنت بس ثمة في وجه أخيك. اه الجذب. عيادة. اللي يسلم على المسلم كما في الصحيح ست المسلم على المسلم ست في الماضي واتباع وتشاطس والتسليم تشاء السلام السلام خلق ذلك تنصحك أنصحتهم كل دي جعله الله بين المسلمين خل خواطرهم ما تروح تزور مريض إيه, ايه الغاية من وراء الزيارة تسعد قلبه وترفع عنه الهم تتبع الجنازة وتمشي تجبر خاطر أخيك آه بعد موته تجبر وسواب في من يتبع وتجبر أيضا خاطره أن الناس مشي في جنازات وهكذا كل هذه عظيمة نحن احتساب من الآن في شهر مبارك نستقبل أعظم وهو شهر رمضان أن تعمل عباد الجليل في موة الخواطر المنكس المهم أن انت تحتسب لله عنك وانت تقوم في أنا نسألك عما وقلبنا وبدنا على البلاء صابق ومسط العواراتنا وأمر وعاتنا اللهم احفظنا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شر ومن فوقنا ولا عذابا من مقتال من تحتنا ونصر الإسلام وعز المسلمين يا رب إخوانا في كل مكان يا رب لا تجعل المؤمنين سبيلا للمؤمنين على الكافرين المبين الله الغلاء أو الوضاء ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنة آمنة مطلع سخاء رخاء وسائر بلعب. اللهم انزل على بلاد الخيرات على بلاد الخيرات والبر يا رب فعن الغلال يا ذا الجلال اللهم لا تدع لنا مريضا الا ولا مدينة إلا ولا مدين إلا سجد تدين ولا مع يصمت عليه ولا مقر إلا ولا غار إلا ولا مسافر إلا حفظ قولي هذا واشتغفر الله ولكم الله